Fasıl yetsir he lil yusra. Ve ama mem bakil ve istagna ve kethbe bil husna. Fasıl yetsir he lil gusra. Ve ma yugni onu نَارُ رَبِّكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ جه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.